وَيَسْتَع جِلونَكَ بِالعَذاب وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَنَّ لجَ أَهُمُ العذَابُ وَلَا يَأتِيًاَّهُم ضَوْتَتَ وَهُم لَا يَشرُود يَعجرُونكَ بِالعَذاابِ وَإِنَّ جَهَنَّ مَ لَ مُحطَةُم بِالكَافِريد يَوْمَ يَعشَهُمُ الععَذَابُ مِن فَوْطِهِم وَمِنْ تَحتْتِ أَوجُلِهِم وَيَقُول وَيَقولُ ذُوقُ مَ كُتُم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 بِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وكَأَنَّ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ man khalaqa as-samawati wal-ardha wa sakhkhara ash-shamsu wal-qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakud Allah yabsutu اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنزَلَ بِهِ فَأَحْيَا بِهِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بعد موتها قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون